I'm going to... o h a n k you. س ف ض ي ا ل د و إ ن ج ه ن م ولا ي أ ت و ن ا ل ص ل ا ة إ ل ا وهم ك س ا ل و ل ا ي أ ت و ن ا ل ص ل ا ة إ ل ا و ه م ي ه و م و س و ع ق النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ة you ا ل أ ع ر و م ا ل ا س ل ا م لفضيله ا ل د ه ت و ر م ف م ن أسس ب ا ل ن ا ع ل س ي you